غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلهوا هل هذا إلا بشر مثلكم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 فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ مَا آمَنتَ قَبْلَهُم مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا نجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصلنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون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 ما تصفون ولهم من في السماوات والارض ومن يعاده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون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 لا يسأل عما يفعل لا يسأل يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه انها اتخذوا من دونه آلهة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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجِزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجِزِي الظَّالِمِينَ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 أفإن ميت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذا اقاته الموت كل نفس ذائقه الموت وان ابنوكم بالشر والخير فتنه والاينا ترجعون واذا راك الذين كفروا يتخذونك إلّا هزوا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الإنسان مِنْ مَعْجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم لو لا وجوههم النار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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللَّهُ بِكُمْ ضَرًّا لَا يَمْلِكُونَ كَشَيْءٍ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى, حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفلا يرون أَن نأتي الارضا انقصها من اطرافها افهم, أفهم الغالبون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لإلاف إيلف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وَآمَنَهُم من خوف إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر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 اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا اللهم قسمنا لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 الخير وجامعه واوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها إلهنا ومولانا يا غفار الذنوب يا ستار العيوب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرّ ولا زينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا شابا إلا أصلحت، ولا شابا إلا أصلحت، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله اللهم اجعلنا من عتقائك في شهرنا هذا الهنا ومولانا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم يا حي يا قيوم يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضافين يا ناصر المستضافين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم, نصرا مؤزرا اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم انزل عليهم شاء شابيب اللهم انزل عليهم شابيب رحمتك اللهم اجعل الدائره لهم ولا تجعلها عليهم يا قوي يا متين عليك بطاغيه الشام عليك به عليك به هو ومن عاونه فانهم لا يعجزونك يا جبار يا منتقم يا جبار اللهم اللهم اخذه اللهم اخذه هو ومن عاونه اجعل الدائره عليه اجعل دائره السوء عليه يا قوي يا متين يا قوي يا متين اللهم انا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لاحزاننا وغمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الاخيار